ثم قال الناظم ولم يدعكم يا ذوي العقول بلا نبي داعنا ورسولي ولم يدعكم يا ذوي العقول بلا نبي داعنا ورسولي فالمسألة الأولى من هذه المسائل الثلاث شملت أموراً ثلاثة شملت الخلق وشملت الرزق وشملت هنا قوله ولم يدعكم يا ذوي العقول بلا نبي داعنا ورسولي وهو إرسال ارسال الرسل فهذا من تمام فضل الله جل وعلا أن يخلقك وأن يتم الرزق عليك وأن يرسل إليك الرسل وأن يرسل إليك الرسل قولوا هنا ولم يدعكم يا ذوي العقول هنا يدع يعني يترك من الترك من الترك أي لم يترككم يا ذوي العقول وقول هنا يا ذوي العقول مخاطبا المكلفين لانه خصهم بالعقل والذي لا عقل له ليس مخاطبا بهذا ولا تكليف عليه ولا تكليف عليه لان القلم رفع عن ثلاثه وذكر منهم المجنون حتى يفيق فالمجنون اذا لا عقل له وقد يحتمل ايضا أن يقصد بذوي العقول أي العقول النيره لأن من الناس من له عقل لكنه لا يستفيد منه وهؤلاء هم الذين ذكرهم الله جل وعلا بقوله إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل ولقد درعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبسرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل فهؤلاء عندهم عقول ولهم أعين ولهم أسماع أثبتها الله جل وعلا قلوب لكن لا يفقه بها يفقهون بها وأعين لكن لا يسمعون بها وأذن لا, لا يبسلون بها وأذن لا يسمعون بها إذن ما الفائدة أن الإنسان يعيش بهذه الحواس لكنه لا يستخدمها في طاعة الله جل وعلا فهذا أشبه ما يكون بفاقد العقل فإذن فقدان العقل إما أن يكون فقدانا حقيقيا فقوله يا ذوي العقول يعني من غزق بالعقل الحقيقي أو أن يقصد بذلك ذوي العقول النيرة الذين استخدموا عقولهم في الوصول إلى الباري جل وعلا وهنا جزم يدعكم لأنها مسبوقة بالحرف الجازم قال بلا نبي داعنا ورسولي هذا الأمر الثالث من المسألة الأولى وسبه دون أن يرسل إليهم رسلا ليبينوا لهم شرائع الله جل وعلا ويدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى ولذلك قال سبحانه وتعالى وما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ فهذه هي الحكمة من إرسال الرسل والدليل على أن الله سبحانه وتعالى إنما أتم رزقك وخلقك لأجل هدف واحد وهو الذي أرسل لأجله الرسل هو العبادة لأن الله قال وما خلقت الجن وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ لكن حتى لا يحتجوا على الله جل وعلا ولا يتنكبوا عن الصراط المستقيم فقد أرسل إليهم هؤلاء الرسل ليبين لهم دين الله وشرائعه حتى تقوم الحجة حتى تقوم الحجة لأن الله جل وعلا يقول أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين وإن كنا عن دراستهم غافلين وفي الآية الأخرى أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فإذن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل ليبينوا للناس ويدلوهم على شريعة الله جل وعلا ويعبدوا الله سبحانه وتعالى حق عبادته وفي هذا دليل على أن من ادعى أن الله جل وعلا طلب من الناس أمرا من الأمور ولم يبينه لهم فإن هذا باطل فالله سبحانه وتعالى ما من شريعة إلا وقد أرسل بها رسولا يدل أقوامه عليها فمنهم من يؤمن به ومنهم من يكفر به وإنما أرسل الرسل لأجل إقامة الحجة على العباد لأجل إقامة الحجة على العباد وإلا فلا يلزم من إرسال الرسل أن يؤمن الناس جميعا لأنه قد صح في الحديث في الصحيحين الحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث الطويل وفيه يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان ويأتي النبي ومعه الرهض ويأتي النبي وليس معه أحد نبي يبقى في قومه مدة من الزمن يدعوهم إلى الله جل وعلا ومع ذلك يأتي يوم القيامة وليس معه أحد وحيدا فريدا لم يستجب له من قومه أحد فإذا المقصود من إرسال الرسل هو إقامة الحجة على العباد وهذه المسألة تدلنا إلى أمر مهم وهو هل بعد إرسال النبي صلى الله عليه وسلم يعذر الناس يعني من لم يدخل في دين الله أو من كان من المسلمين يقع في أمر ناقض ويخرجه من شريعة الإسلام هل يعذر هذا بجهله أو لا يعذر هل يعذر بجهله أو لا يعذر اولا بالنسبة للكفار فالنبي صلى الله عليه وسلم أوضح هذه المسألة وقال في الحديث الصحيح والله لا يسمع بي يهودي ولا ينصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار إلا دخل النار فدل هنا على أن اليهودي والنصراني إذا سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم يكفي مجرد السماع ولم يؤمن به فهؤلاء يدخلون النار وقد قامت عليهم الحجة ولا يعذرون بالجهل العام وكذلك أيضا لا يعدون من أهل الفترة وأما أهل الإسلام فقد يقع من بعضهم شيء من الزلل والناقض الذي يخرجه من الإسلام كمن يطوفون بالقبور مثلا أو يتوسلون بها أو يحكمون بغير ما أنزل الله أو يفعلون ناقضا من نواقض الإسلام فهؤلاء إذا كانوا عالمين فهذا لا شك أنهم كفار أما إذا كانوا جهالا فقد اختلف أهل العلم في ذلك هل يعذرون بجهالتهم أو لا يعذرون اختلف أهل العلم في ذلك على قولين والقولان مشفوران وأدلتهما طويلة ليس هذا هو مقام سردها ولكن يقال أفضل ما نأخذ به هنا أن نجمع بين القولين لا نعذر بالجهل المطلقة ولا نأخذ بالجهل مطلقة فنفصل في المسألة ونقول إن الجهال ينقسمون إلى قسمين جهالاً جهالة محظة وجهالاً جهالة نسبية أما الجهالة المحظة فمثل هؤلاء الذين يعيشون مثلا في البوادي أو في الأدغال وهم بعيدون من الأماكن التي يمكن أن يعرف من خلالها أمور الدين فهؤلاء إذا وقع منهم زلل وهم لا يعرفون في ذلك شيئا ويصعب أن يبحثوا عن ذلك بل ربما نشأ أحدهم في بيئة ظن فيها أن التوسل بالقبور والطواف بها أن هذا صحيح فإن هذا يعذر بجهله فإن هذا يعذر بجهله وأما إذا كان هذا جاهلاً, جاهلا جهالة غير محظة وهم أمثال الذين يكونون في المدن وعندهم إمكانية التعلم والتعليم والسؤال فهؤلاء قد وجب عليهم جميعاً أن يبحثوا عن أمور الدين وأن يسألوا أهل الذكر إن كانوا لا يعلمون فأمثال هؤلاء المقصرين لا يعذرون بجهلهم لا يعذرون بجهلهم بل يؤاخذون فمن ارتكب ناقض من نواقض الإسلام بجهله فإنه لا يعذر فإنه لا يعذر في هذه الصورة إذن مسألة تنقسم اختلف أبو العلم فيها إلى قولين والراجح النجمع فنقول ينظر فيها من حالين ان كانت الجهالة محرة فهؤلاء يعذرون وإن كانت الجهالة ليست محرة فإن هؤلاء الأولى يعذرون والثانية لا يعذرون إذن الرسل إنما جاءوا لإقامة الحجة على العباد فالله سبحانه وتعالى لم يترك أمة إلا وقد أرسل إليها رسول كما قال سبحانه وإن من أمة إلا خلى فيها نذير وإن من أمة إلا خلى فيها نذير